بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد ونزال الحديث في بيان المسائل مسائل الجاهليه التي خالف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الجاهليه وذكر المساله الأولى شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهي مساله الشرك والتوحيد وان دين الجاهليه هو شرك بالله تعالى وجعل الوسائط بين الله تعالى وبينهم بتسميه الشفاعه أو تقريب زلفة ونحو ذلك وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالاخلاص وبينا ان الشفاعه منها ما هو مثبة ومنها ما هو منفي وان الشفاعه التي يريدونها من اصنامهم انما هي منفية من الكتاب والسنه ومجمع على نفيها وأما الشفاعه المثبته فهي ما تحقق فيها شرطان وهما الاذن للشافع والمشبوع والرضا كذلك عن الشافعي في أن يشفع بالمشبوع والرضا كذلك عن الشافع, الشافع والمشبوع قال المصنف هذه المسألة التي تفرق الناس لاجلها بين مسلم وكافر وهي كلمة التوحيد لا اله الا الله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقومه قولوا لا اله الا الله ابوا أن يقولوا هذه الكلمه حين اذ وجبت المفارقه لان من لوازم صدق التوحيد الولاء والبراء الولاء ليه التوحيد والبراء من أهل الشرك ولذلك قال تفرق الناس لأجلها إلى قسمين طائفتين اذا ان تقوم الساعه اما مسلمون موحدون وهم من قال لا اله الا الله واتى بمعناه ولم يات بناقض من نواقضها وكافر وهو من ابى ان يقول لا اله الا الله أو قال لا اله الا الله ولكنه جاء بناقض من نواقض الاسلام ولذلك قالوا عندها وقعت العداوه وليجريها شرع الجهاد وهذه المساله العظيمه التي يجب الحديث عنها صباحا مساء لانه كما ذكر المصنف قسم الناس فيها إلى قسمين ويترتب عليهما كذلك في الاخره اما في جنه وإما في في نار والخلاص يكون من الوقوع في هذه الصفه التي عليها اهل الجاهليه بمعرفه التوحيد ومعرفه اقسامه ومعرفه فضائل التوحيد وكيف يحقق وكذلك معرفة نقيضه وضده وهو الشرك وكذلك اقسامه وما يترتب عليه من احكام في الدنيا والآخرة يريد يسلم من مشابهة انائك ان اقوى الثانية قال انهم متفرقون في دينهم كما قال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون وكذلك في في دنياهم هذه المساله الثانية من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهليه وهي ان اهل الجاهليه كانوا متفرقين في دينهم ودنياهم لا يجمعهم لا دين وكذلك لا يجمعهم الدنيا فهم ضائعون في دينهم كما أنهم ضائعون في دنياهم ولهذا هذا وصف لازم لهم التفرق والاختلاف فمن لوازم وصفي اهل الجاهليه انه متفرقون في أمرين كل منهما لازم للآخر والفرقه الحاصله في الدين يلزم منها حصول الفرقه فيه في الدنيا والعكس بالعكس فهم متلازمان إذا حصلت الفرقه في الدنيا ترتب عليها حصول الفرقه فيه في الدين والعكس بالعكس فهم متلازمان وهذا الوصف لازم لهم التفرق والاختلاف وفي المفردات والتفريق اصله للتكثير تفريق تفعيل والتفعيل صيغه مبالغة ويدل على التكثير ويقال ذلك في تشتيت الشمل والكلمة تفريق يعني يطلق ويستعمل في لسان العرب وكذلك في الشرح يقال في تشتيت الشمل والكلمة نحو يفرقون به بين المرء وزوجه وكذلك قوله تعالى وفرقت بين بني اسرائيل وقوله لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد من رسله إنما جاز أن يجعل التفريق منسوبا إلى أحد من حيث إن لفظ أحد يفيد الجمع في في النفي يعني أصل التفريق يكون بين شيئين فاكثر وكذلك فرق بين امرين اذا لا يكون شيئا واحدا وانما يكون شيئين فاكثر والسعمنه لا نفرق بين أحد والاحد ماخوذ من الواحد نقول هذا من جهه اللفظ وانما من جهه المعنى اذا وقع أحد في سياق النفي وحينئذ يعم حينئذ حصل التفريق من جهه المعنى إنما جاز ان يجعل التفريق منسوبا إلى أحد من حيث ان لفظ احد يفيد الجمع في في النفي قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وقرئ فارقوا والفراق والمفارقه تكون بالابدان أكثر ان الذين فرقوا دينهم اذا حصل التفريق في الدين ولزم منه حصول المفارقة ولذلك قرات الايه الذين فارقوا والفراق كما قال في المفردات تكون بالابدان أكثر وإذا حصلت هنيد اللازم منه حصول المفارقه في, في الأديان قال هذا فراق بيني وبينك والاختلاف مرة معناه فيما سبق يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في الاقتضاء الجزء الاول صفحه 74 يقول اعلم ان الله سبحانه وتعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الخلق على فتره على فتره من الرسل يعني قطاع من من الرسل ثم قال رحم الله تعالى والناس إذاك يعني يوم ان بعث محمد محمدا صلى الله عليه وسلم الناس قبل بعثه محمد صلى الله عليه وسلم اذ ذاك احد رجلين يعني من حيث الدين اما كتابي معتصم بكتاب إما مبدل وإما مبدل منسوخ يعني الموجود انا ذاك ممن يدين بدين إما كتابي منتسب إلى كتاب معتصم بكتاب وهذا الكتاب اما مبدل يعني بدون نسخ وإما مبدل منسوخ يعني جمع بين بين الامرين ودين دارس يعني مطموس وبعضه مجهول وبعضه متروك واما أمي من عربي وعجمي مقبل على عباده ما استحسنهم مضن انه ينفعه من نجم أو وثن أو قبر أو تمثال أو غير ذلك والناس في جاهليه جهلاء بمقالات يظنونها علما وهي جهل واعمال يحسبونها صلاحا وهي فساد وغاية البارع منهم علما وعملا أن يحصل قليلا من العلم الموروث عن الانبياء المتقدمين قد اشتبه عليه عليهم حقه بباطنه إلى آخر كلامه رحم الله تعالى هذا يصور الحالة التي عليها أهل الجاهليه اذ ان مبعث محمد صلى الله عليه وسلم عيد ليس عندهم دين بل هم متفرقون كما كما نفا اما كتابي معتصم بكتاب مبدل أو بكتاب مبدل ومنسوخ وإما دين دارس مطموس بعضهم مجهول بعضهم معلوم والبارع منهم من قد يتمسك بدين ينسبه إلى بعض الرسل المتقدمين لكنه التبس عليه الحق بالباطل اذا ثم تفرق حاصل في الدين فهذه هي صفه أهل الجاهليه التفرق والاختلاف كما قال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ويرون ان ذلك هو الصواب فكل من كان على دين يعتقد أنه على الدين الحق يعني هؤلاء المتفرقون كل منهم يسلك مسلكا في تدينه وتقربه الى ربه جل وعلا ثم يعتقد أنه على حق وان مقابله على على ضابط واذا كان كذلك حصلت العداوه وحصل التفرق في الدنيا كما حصل في في الدين ومن عاده على باطل فكل منهم له دين ينتسب إليه ويدعو إليه ويكفر من خالفهم كما قال تعالى في شان اهل الكتاب من اليهود والنصارى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء يعني نفت اليهود ان تكون النصارى على دين ليست قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم وهؤلاء الذين ينتسبون إلى كتاب كل منهما يبدع الاخر ويكفر الاخر وهم منتسبون إلى كتاب يعني كتاب المنزل من عند الله تعالى فكيف بمن لم ينتسب إلى كتاب وقومه يضلل غيره ويكفر غيره إلى آخره يكون من باب اولى وأحرى كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم وهم المشركون وصفهم بذلك لأنه لا كتاب عندهم وهم أيضا يكفر بعضهم بعضا فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الايه الماضية بين به تعالى تناقضهم وتباغضهم متعاديهم وتعاندهم ثم اورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم اتتهم احبار يهود فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رافع بن حرمله ما انتم على شيء انستم على على دين صحيح وكفر بعيسى وبالإنجين وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود ما أنتم على شيء وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراه فانزل الله في ذلك من قولهما وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب قال إن كلن يتلو في كتابه تصديق من كفر به من كفر به وقيل وهم يتلون الكتاب اي وهم يعلمون شريعه التوراه والانجيل كل منهما قد كانت مشروعة في وقت ولكنهم تجاحدوا فيما بينهم عنادا وكفرا ومقابلة للفاسد به بالفاسد كذلك قال الذين لا يعلمون قال السدي هم العرب قالوا ليس محمد على شيء يعني حاكوا اليهود والنصارى قال ليس محمد على على شيء وقيل هم امم كانت قبل اليهود والنصارى وقبل التوراه والانجيل يعني اختلف المفسرون في من هم الذين عانهم الله عز وجل بقول كذلك قال الذين لا يعلمون بعد حكايه القول على اليهود والنصارى وقيل العرب وقيل امم كانت قبل اليهود والنصارى اختار ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره انها عامه تصلح لي للجميع فالذين لا يعلمون هم العرب وهم كل أمة قبل اليهود والنصارى فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون اي انه تعالى يجمع بينهم يوم المعاد ويفصل بينهم بقضائه العادل الذي لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة والعرب الوثنيون مختلفون كما أن اليهود والنصارى اهل الكتاب مختلفون فالعرب مختلفون ومتفرقون في عباداتهم فمنهم من يعبد الشمس ومنهم من يعبد القمر ومنهم من يعبد الملائكه ومنهم من يعبد الاولياء والصالحين ومنهم من يعبد الاصنام ومنهم من يعبد الاشجار والاحجار وهذه هي القاعده الثانيه من القواعد الاربعه التي مر تدليل عليها فهذا حال أهل الجاهليه من كتابيين وأميين لا يجمعهم دين واحد بل هم احزاب متفرقون ولذلك قال المصنف أنهم أي اهل الجاهليه متفرقون في دينهم كما قال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون واول الايه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون اي لا تكونوا من المشركين الذين قد تفرقوا او فرقوا دينهم اي بدلوه وغيروه وامنوا ببعض وكفروا ببعض وقرا بعضهم فارق دينهم اي تركوه وراء ظهورهم وهؤلاء كاليهود والنصارى والمجوس وعبده الأوثان وسائر اهل الأديان الباطلة مما عدا اهل الإسلام فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على اراء ومثول باطله وكل فرقه منهم تزعم انهم على شيء وتكفر مقابلها يعني ممن يخالفها وهذه الامه كذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة اختلفوا فيما بينهم على نحل كلها على ضلاله إلا واحدة وهم اهل السنه والجماعه المتمسكون بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه صدر الأول من الصحابة والتابعين وائمه المسلمين في قديم الدهر وحديثهم كما راه الحاكم في المستدرك أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الفرقه الناجية منهم فقال من كان على ما أنا عليه اليوم واصحابه ولذلك جاء في الحديث تفرقت اليهود على 71 فرقه او قال 72 فرقه والنصارى مثل ذلك وتفترق أمة على 73 فرقه كلها في النار إلا واحدة وسئل عن هذه الواحده هي الطائفة المنصوره وهي كذلك الفرقه الناجيه وهم السلفيون وهم أهل السنه والجماعه وقال من كان ما انا عليه اليوم واصحابي وبعضهم تكلم في هذه ذلك لكن من حيث المعنى هي, هي صحيحة كل حزب بما لديهم فريحون كل حزب كل لفظ عام واضيف إلى حزب فدل على انهم أحزاب متعددة كل حزب إذا له افراد لا عدد ولا حصره لها فهم أحزاب متعدده وليست حزبا واحدا وهذا هو حقيقه التفرق كل حزب بما لديهم أي بما عندهم فرحون بباطلهم ويعتقد انه على الحق ويكفر مقابلهم قال وكذلك في دنياهم وكذلك اي مثل ما تفرقوا في دينهم واختلفوا فهم مختلفون في دنياهم كما ضيعوا دينهم ضيعوا دنياهم فهما متلازمان التفريق والاختلاف في الدين يلزم منه الحصول الاختلاف في الدنيا والعكس بالعكس قال المصنف كذلك في دنياهم فإن الحروب بينهم كانت قائمة فتراق الدماء وتنتهك الاعراض وتنتهب الأموال لاحقر واتفه الاسباب فدنياهم كدينهم اختلاف وتفرق القوي يأكل الضعيف ويرون أن ذلك هو الصابرون يعني يعتقدونه راه هنا علميه يعتقدون بقلوبهم أن ذلك الذي هو التفرق والاختلاف وكل واحد على دينه أن ذلك هو الصواب والصواب وضد الخطا فاتى بالاجتماع اذا صفه أهل الجاهليه التفرق والاختلاف في الدين والدنيا كما ذكرناه الان بماذا عالج النبي صلى الله عليه وسلم اتى بالاجتماع في الدين والدنيا هنا اذا التفريق او من سلك سبيل التفريق من المسلمين في دين الناس أو دنياهم حينئذ شابه اهل الجاهليه لان صبته اهل الجاهليه هي التفرق في والدنيا حال لا يمكن ان يكون المسلمون على فرقة في دينهم ودنياهم وانما سبيلهم الاجتماع وان تكون كلمتهم واحده على التوحيد التوحيد الحق ثم بعد ذلك من نازعه فهو الذي قد فارق المسلمين قوله فات بالاجتماع في الدين لقوله سدل بالالتماع في الدين بقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الايه اي وصى الله جميع الانبياء عليهم الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعه ونهاهم عن الافتراق والاقتلاء فالانبياء كلهم والامم امم الانبياء ماموره بذلك كلهم مامرون بالاجتماع لكن المراد هنا الاجتماع على الحق وليس المراد الاجتماع على الباطل وعلى البدع وعلى الضلال وانما المراد به الاجتماع على الحق فاذا اجتمعت الامه على الحق الذي هو لا اله الا الله ومنافات البدع جمله وتفصيلا حينئذ هذا هو الاجتماع المطلوب وليس الاجتماع على أي بدعه او على اي فرقه وصل الله جميع الانبياء عليهم الصلاة والسلام بالاتلاف والجماع ونهاهم عن الافتراق والاختلاف وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أمر الله عز وجل المؤمنين بالجماع ونهاهم عن الاختلاف والفرقه وأخبر أنه انما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله مراء بالباطن والخصومات كذلك بالباطن في في دين الله شرع لكم ايها المسلمون من الدين ما وصى به نوح اي ما شرعه للانبياء والمرسلين قبلنا من الاجتماع وترك الفرقه والاختلاف نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن اقيم الدين أن هذه تفسيرية أراد بها تفسير الوصيه ما هي وقال أن اقي الدين ولا تتفرقوا فيه اذا هذه وصية الله تعالى للكل للجميع وهي الاجتماع على كلمة الحق والبعد عن الفرق والافتراق وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لسه منهم في شيء إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا قيل نزلت هذه الايه في اليهود والنصارى وذالك أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فتفرقوا فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه هذه الايه قوله وكانوا شيعا اي فرقا كاهل الملل والنحل والاهواء والضلالات قال ابن كثير رحمه الله تعالى والظاهر ان الايه عامه في كل من فارق دين الله وكان مخالفا لهم فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق فمن اختلف فيه فإن الله تعالى قد برى رسوله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه وفي الحديث نحن معاشر الانبياء اولاد علات ديننا واحد فهذا هو الصراط المستقيم وهو ما جاءت به الرسل من عباده الله وحده لا شريك له والتمسك بشريعه الرسول المتأخر وما خالف ذلك فضلالات وجهالات واراه وأهواء والرسل براءاء منها كما قال تعالى ليس منهم في شيء اذا المراد بالاجتماع إنما هو الاجتماع على الحق وليس المراد الاجتماع على الاهواء والضلالات والبدع كما يدعو اليه من يدعو في هذا الزمام أن يجمع الأمة من رافضه وصوفيه وجماعات حزبيه نحو ذلك هذا هو عين الضلال وهذا هو الذي كان عليه اهل الجاهليه من الافتراق وهذا شيء كذلك محال في في نفسه وسدل المصنف بهذه الايه بأن اهل الجاهليه كانوا متفرقين في دينهم ثم اردفه بما يدل على النهي على مشابهتهم في الفرقة والاختلاف فقال المصنف رحمه الله تعالى ونهانا أي الله عز وجل نهيه تحريم عن مشابهتهم في الاختلاف والتفرق بقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فلا ناهيه فلا ناهيه ولا تكونوا لا ناهيه وتكون هذا فعل مضارع دخلت عليه لا الهيذم به بحذف النون ولا نهيه تفيد التحريم وتكون ملزوم بها وكالذين الكاف حرف تشبيه والمشبه بهم هم المتفرقون والمختلفون ولا تكون كالذين تفرقوا واختلفوا يعني لا تكون كالمتفرقين لأن لان الذين اسم موصول والاسم الموصول مع صلته في قوة المشتق وكانه قال لا تكونوا كالمتفرقين والمختلفين وانما جاء بالموصول والصله ولم ياتي بالمشتق مباشرة ليبين عله النهي يعني لا تكونوا مثلهم لأنهم متفرقون ومختلفون قال ابن جرير رحمه الله تعالى يعني بذلك جل ثناؤه ولا تكونوا يا معشر الذين امنوا كالذين تفرقوا من أهل الكتاب واختلفوا في دين الله وأمره ونهيه من بعد ما جاءهم البينات من حجج الله فيما اختلفوا فيه وعلم الحق فيه فتعمدوا خلافه وخالفوا أمر الله وهذا يدل قوله تعالى من بعد ما جاءهم البينات أنه لم يكن تفرقهم عن جهل وإنما كان عن علم وهوى وعناد اذا هذا التفرق وهذا الاختلاف لم يكن عن جهل وإنما كان عن عن علم ولذلك أكد ذلك المعنى ابن جرير رحمه الله تعالى من بعد ما جاءهم البينات من حجج الله فيما اختلفوا فيه وعلم الحق فيه فتعمدوا خلافه وخالفوا أمر الله ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ونهانا عن التفرق في الدنيا يعني كما أن النهي في الايه السابقه متعلق بالتفرق النهي بالتفرق في الدين كذلك جاء النهي الصريح الواضح البين في النهي عن التفرق في الدنيا بقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا لا نهيه وتفرق هذا فعل مضارع وهو ملزوم بالله والعصر في النهي انه لي التحريم واعتصموا بحبل الله تمسكوا بحبل الله قيل أي بعهد الله وقيل القران وقوله لا تفرقوا امرهم بالجماعه ونهاهم عن التفرقه وقد وردت الاحاديث المتعدده بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والاتلاف كما في صحيح مسلم عن أبي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يرضى لكم ثلاثه ويسخط لكم ثلاثه يرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فذكر الامر بالاعتصام والتمسك بحبل الله الذي هو القران او بعهد الله ونهاهم عن التفرق وقد ضمنت لهم العصمه عند اتفاقهم من الخطا كما وردت بذلك ا أيضا احاديث متعددة يعني إذا اجتمعت هذه الامه إنما تجتمع على على حق ولا تجتمع على على باطل وخيف عليهم الافتراق والاختلاف فقد وقع ذلك في هذه الأمة فابترقوا على 73 فرقه منها فرقه الناديه إلى الجنة ومسلمه من عذاب النار وهم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد جاءت النصوص في ذلك ودل على ان اني المراد به التفرق في الدنيا في هذه الايه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا سياق الايه حيث أراد الله عز وجل الامتنان على الأوس والخزرج فانه قد كان بينهم حروب كثيرة في الجاهليه وعداوه شديده فلما جاء الله تعالى بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم صاروا اخوانا متحابين بجلال الله متواصلين فيه ذات الا اذا سبب النزول وسياق الايه يدل على أن المراد بقوله ولا تفرقوا المراد به ولا تفرقوا في الدنيا حين يد تقع او يقع بينكم النزاع والعداوه والبغضاء ويترتب على ذلك حصول الحروب ونحو ذلك اذا هذه المسألة اساله مهمة وهي تابعه لما لما سبق وفيها أن هذه الامه ماموره بالاجتماع منعيه عن الفرقة والاختلاف لأن من شان اهل الجاهليه هو الفرقة والاختلاف في الدين والدنيا ولكن ينتبه لأن بعض من يلبس على الناس الآن بأن هذا الاجتماع المراد به اجتماع الأبدان قطع النظر عن عن الدين والصوفي يلتمع مع الرافضي ويلتمع مع اهل السنه وكذلك العلمان وقل ما شئت من أهل الفرق والاديان المختلفه يجتمعون تحت رايه واحده وهذا عين الضلال كما كما ذكرنا وليس هو الاجتماع الذي أراده الله عز وجل لأن الاجتماع الذي أراده هو ما أراده في الايه السابقة أن اقيم الدين ولا تتفرقوا فيه واقامه الدين لما تكون باقامه التوحيد توحيد الله عز وجل وتحكيم شرعه وطرح الشرك ونبذه وعداوته وعداوه اهل الشرك ومن يدعو إلى الى الشرك اذا كان كذلك حينئذ لا يمكن أن يلتمع من يدعو إلى التوحيد مع من يدعو إلى الشرك لا يمكن ان يرتمع مع من يكون عاصمه بالدعوه الى الله تعالى او التمسك بالسنه مع من يدعو الى البدعه ولبذ السنه بل ومحارمه السنة حينئذ لا يمكن أن يلتمعان وعلى ذلك نقول إن هذه الدعوه دعوه باطله ولا يمكن ان تؤدي ما أراده الله عز وجل وهو قوة الأمة في عدم التفرق والاختلاف وانما ذلك يزداد يزداد به الاختلاف اختلافا والتنازع تنازعا المساله الثالثه ان مخالفه ولي الامر وعدم القياده له فضيله والسمعه والطاعه له ذل ومهانه يعني كان من صفات أهل الجاهليه ومن أحوالهم انهم كانوا فوضى لا يقرون بولايه لاحد ولا يرضون بذلك وهذا داخل فيما سبق من حيث قوله رحم الله تعالى وكذلك في دنياهم فهم متفرقون في دنياهم لعدم إقرارهم بولي يحكمهم لأنهم يرون أن تحاكم أو جعلت السمع والطاعه لشخص واحد يرون أنه من من الذل والمهانه وان الانفراد بالراي وعدم دخول اولئك الاقوام تحت شخص يحكمهم يرون انه فضيله بل يرون انه من من الدين وهذا أمر باطل جاء به والشرع كما كما سياتي ان مخالفه ولي الامر ولي الشيء يقال ولي الشيء وعليه ولاية ملك امره وقام به وولي البلد تسلط عليه والقوم ملك أمرهم وقام به فهو وال ويجمع علىولات وهم ولن عليه والولي من حيث هو كل من ولي امرا او قام به كل من ولي امرا او قام به والمراد هنا مخالفه ولي الأمر الحاكم أو الملك أو أمير المؤمنين أو نحو ذلك يرونه ماذا يرون مخالفتهم وعدم الانقياد له قال انقاده خضع ودل خضع ودل فضيله بمعنى أنه مزية و درجه في حسن الخلق بل يرون انه من الدين يعني مخالفة ولي الأمر إن كان ثم ولي عمرو يرون انه مما يدان به لله عز وجل وأنه من المزايا والفضائل التي تميز بها الناس بحيث يدل على كرامتهم وأن كل شخص له رايه الذي يعتز به والسمع والطاعه له ذل ومهانه السمع في الأصل قوة في الأذن به يدرك الأصوات وفعل يقال له السمع أيضا ويعبر بالسمع عن الفهم وتاره عن الطاعه فالسمع مراد به في مثل هذه المواضع الطاعه يعبر بالسمع عن الفهم وتارة عن الطاعة تقول اسمع ما أقول لك ولم تسمع ما قلت وتعني لم تفهم ومنه قوله سمعنا وعصينا اي فهمنا قولك ولم ناتمر به يعني سمعنا فهمنا أمرك وعصينا فلم نمتثل وكذلك قوله سمعنا واعطنا اي فهمنا وارتسمنا والطوع الانقياد ويضاده الكره كما جاء في قوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها فهو متقابلان والطاعه مثله لكن أكثر ما تقال في الاتمال لما أمر والارتسام لفيما رسم قال تعالى ويقولون طاعه قال تعالى طاعه قول معروف أي أطيع وقد طاع له يطيع واطاعه يطيع يعني يتعدى بنفسه أطاعه ويقال طاعا له يتعدى باللام وهنا قاله كذلك المصنف والطاعة له يرونها ماذا ذل والذل ما كان عن قهر يقال ذل يذل ذلا ومهانة يقال هان فلان هونا وهوانا ومهانة ذل فهو بمعنى بمعنى ذل اذا يرون ان السمع والطاعه لولي الامر ذل ومهانه لماذا لما كانوا عليه من الالفه والكبر فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بالصبر على جور الولات فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اتى بما يخالف ما هم عليه فهم لا يسمعون لولي امل يعني لا تكون كلمتهم مجموعة تحت سلطان واحد فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بمشروعيه الولايه الكبرى وجعل شان المسلمين وامرا المسلمين يرجع إلى شخص واحد بشرطه المعلوم من محله فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاه يعني أمر أمر ايجاب بالصبر على جور الجور المراد به الظلم يقال جار على القصد والطريق جورا ما لو عدل وجار في حكمه ظلما وامر بالسمع والطاعة لهم والنصيحه وغلظ في ذلك وابدى فيه واعاد وأمر بالسمع يعني أمر ايجابي لا تجوز مخالفته بالسمع أي للاستماع المثمر للطاعة والانقياد ليس المراد السمع فحسب أن السمع ونسكه وانما المراد به السمع الاستماع المثمر للطاعة والانقياد له يعني ولي الأمر قال تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الأمر منكم واول الأمر المراد بهم العلماء هذا هو العاص ورد فيه بعض السلف وحكي عن أبي هريره رضي الله تعالى عنه أن المراد باول الامر هنا هم الامراء ويحمل على المعنيين فالمراد باول الامر العلماء والامراء وكثير من المفسرين يحملونه على العلماء لانه كان فيما سبق لا يلي امور المسلمين إلا العالم الذي عرف شؤون الامرين يعني عرف كيف يدير الناس من جهة الدين ومن جهه السياسه وقيد النبي صلى الله عليه وسلم الطاعه المأمور بها بأنها في المعروف يعني اطيعوا الله واطيعوا رسوله واولي الامر منكم واولي الامر انظر هنا لم يعد الفعلة كما اعاده مع طاعة الرسول اطيع الله ثم قال اطيع الرسول فكل منهما له طاعة مستقلة ولم يقل واطيعوا للامر لأن طاعته طاعة اولات الأمور ليست مستقلة بل هي تابعة لطاعة الله عز وجل يعني تكون الطاعة في المعروف كما جاء النص بذلك فقال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لمخلوق هذا نكر في سياق النفي لا طاعة لمخ ايا كان سواء كان والدا او والده اولي أو أمر كبيرا كان أو, أو صغيرا لا طاعة لمخلوقن البت في معصية الخالة وقال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعه في المعروف وهذا يقيد أن المراد بطاعه اولات الامور انما هي في, في, في المعروف بمعنى أنه مما جاء به شرع أو مما اباحه فثم أمران يطاع فيهما الولاة لان ما يأمرون به إما أن يكون مما أمر به الشارع كاقامه الصلاة وايتاء الزكاه ونحو ذلك والكف عن عن المحارم حينئذ الطاعه هنا تكون طاعة لله تعالى وطاعه لهم فيطيعون من من جهتين أولا أمر الله تعالى وثانيا أمر الله تعالى بطاعه اولات الامور فيؤجر العبد من جهتين من جهة امتثال امر الله تعالى ومن جهه امتثال ما أمر الله تعالى بامتثال أمره وهم الاولاد الأمر الثاني الامور المباحه التي يرجع فيها إلى مصالح الناس هذه على ظاهر الآية النص الذي معناه أنه مما تجب الطاعه فيه لهم دون استثناء أو دون تفصيل النوع الثالث اذا امروا بمعصيه هذا لا لمخلوق في معصية الخالق قال وامر بالسمع والطاعه لهم والنصيحه والنصيحه مراد بها سرا ليس جهرا وعلانيه والنصيحه قال الخطابي نصيحه كلمة يعبر بها عن جملة هي اراده الخير للمنصوح له يعني اراده الخير للمنصوح له له أفراد كثيرة واحاد لا حصر لها حينئذ اراده الخير للمنصوح له هو الذي يسمى بالنصيحه قال رحمه الله واصل النصح في اللغة الخلوص يقال انصحته العسل إذا خلصته من من الشمع وقال ابن الصلاح رحمه الله تعالى النصيحه كلمة جامعه تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير اراده وفعل اذا النصيحه المراد بها اراده الخير لاولاء الأمور كيف تكون هذه النصيحة قال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم والنصيحه لامه المسلمين معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف ومجانهه الوثوب عليهم والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على على ذلك فكل ما يعين اولات الأمور على اقامه الشرع فهو داخل في مفهوم النصيحه ثم إن كان ثم أمر ينكر عليهم مما وقعوا فيه فمن النصيحه أن يكون ذلك سرا بينك وبينهم هذا الذي عليه عامه السلف في أن النصحه لولات الأمور انما يكون على جهة السر ولا يكون على جهة الاعلان ثم اورد المصنف الحديث الاتي قوله وامر بالسمع والطاعه لهم والنصيحه وغلظ في ذلك يعني شدد وبين أن مخالفة ولي الأمر بنزع اليد من بيعته مثلا كما ساءت بالنص امات على ذلك عين يد تكون ميتته ميتة جاهليه هذا شر تغليظ في هذا الأمر وابدا فيه واعاد ابدا بالهمزه الله يقال بدأت بكذا وأبدأت ات وابتدعت قدمت ويقال فعله عودا وبدا وعودا على بدء فعله مرة بعد اخرى ورجع عوده على بدئه في الطريق الذي جاء منه يعني أبد واعاد يعني كرر مرة بعد مرة ولم يترك الامر بأن يذكره مرة واحدة وانما غلظ وشدد والتكرار إنما يكون لي الأهمية أورد المصنف الحديث الذي يجمع المسائل الثلاث السابقة قال رحمه الله تعالى وهذه ثلاث يعني المساله الأولى وهي بيان دين المشركين هي التي وثانيه تفرق في الدين والدنيا وثالثه وهي مخالفة ولي الأمر وما جاء به من حيث الاصلاح والمعالجه وهذه الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال ان الله يرضى لكم ثلاثه أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا يرضى لكم ثلاثه يرضى يعني يحب وما حببه الله عز وجل يكون عبادة وهذه كلها من المأمور به أمر ايجاب لان ما يرضى الله تعالى عنه على قسمين منه ما يكون واجبا ومنهما يكون مستحبا والذي عناه في هذا الحديث هو الامر الاول يعني ما كان على جهة الايجاب والله تعالى من صفاته انه يرضى وهذه صفه فعليه لانها متعلقة به مشئاته جل وعلا ولها سبب وكل صفة معلقة على سبب حينئذ تكون صفة فعلية يرضى لكم ثلاثا هو اكثر من ثلاث ولكن المراد هنا ما يجمع في سلك واحد ولذلك قال أن تعبدوه يعني وحده جل وعلا ولا تشركوا به شيئا ويدخل في الشرك عباده الاولياء والصالحين ونفي الشفاعه التي عنها المشركون حينئذ امر بالعبادته وحده جل وعلا ونهى عن الشرك أن تعبدوا هذا الذي جاء به وهو الاخلاص اخلاص العبادة لله وحده دون ما سواه ولا تشرك به شيئا الشرك الذي كان عليه أهل الجاهليه فجمع بين الامرين ما كان عليه أهل الجاهليه فنها عنه وهو قوله لا تشركوا به شيئا وما حصل به العلاج وهو مضادة ما عليه أهل الجاهليه بقوله أن تعبدوا هذه المساله الاولى وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تعتصموا يعني تتمسكوا وتلتمعوا بحبل الله جميعا هذا تأكيد ولا تفرقوا كما تفرق أهل الجاهليه في دينهم ودنياهم حين اذن امر بالاعتصام وهو مما جاء به بالاصلاح ونهى عن التفرق وهو الذي كان عليه أهل الجاهليه وهو ما اراده المصنف من المساله الثانية وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم هذه المساله الثالثه وهي التي علاها بما ثلث له وسدل بهذا الجزء من الحديث عليها أن تناصح يعني المناصحه وهذا امر واجب من ولاه الله الله تعالى أمركم وهذا متعلق بامور الدنيا قال شيخ الإسلام لتيمي رحمه الله تعالى بذكر هذا الحديث وما كان نظيرا له قال فقد جمع في هذه الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بين الخصال الثلاث جمع بين الخصال الثلاث اخلاص العمل لله ومناصحة اول الامر ولزوم جماعه المسلمين وهذه الأصول تجمع أصول الدين وقواعده وتجمع الحقوق التي لله والعباده وتنتظم مصالح الدنيا والاخره وهذا من أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم وهذا منها فقد جمع بين هذه الرصون الثلاث التي تحصل بها سعادة الدنيا والاخره للمتمسكين بها ومن ذلك الحديث الدال على هذا الأمر حديث تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحه قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامته نصيحه لامه المسلمين يعني تكون النصيحه لله ولرسوله ولكتابه وكذلك تكون لولاة المسلمين على الوجه الذي ذكرناه سابقا وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم اخلاص العمل لله ومناصحة ولاه الأمر ولزوم جماعه المسلمين رحمه احمد وهذاك الحديث الذي معنا ومعنى لا يغل يعني لا يخون أي إن هذه الخلال الثلاث تصصلح بها القلوب فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانه والدغل والشر وفي حديث العرباض بن ساليه انه صلى الله عليه وسلم قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد الحديث رواه ابو داود التلمذي وقال حديث حسن صحيح قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الحديث فهاتان الكلمتان انصيكم بتقوى الله هذه كلمة والسمع والطاعه لولاة الأمر هذه كلمه فهاتان الكلمتان تجمعان سعادة الدنيا والآخرة ثم قال وأما السمع والطاعه لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعه ربهم كما قال علي رضي الله تعالى عنه إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر يعني لابد من جمعهم على على امام ولو تفرقوا حينئذ لركب كل واحد منهم راسا ولفعل ما فعل قتل وسلب ونحو ذلك وهذا لا يصلح الناس البتة إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر إن كان فاجرا عبد المؤمن فيه ربه وحمل الفاجر فيها إلى اجل وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى والله ما يستقيم الدين إلا بهم والله ما يستقيم الدين إلا بهم وان جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون لأنك إذا خالفت وخرجت لكوني قد وقع في منكر أو معصية هذه مفسدة لكن ما يترتب على الخروج مفاسد أعظم اعظم اعظم من تلك المفسدة ولذلك جاء حكم شرعي بقطع الباب وسده البته وجاء في خطبه الوداع قوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس اتقوا الله وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له واطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله رواه أحمد والترمذي وخرج مسلم منه ذكر السمع والطاعه وقال ابي ذر رضي الله عنه قال إن خليلي لي صلى الله عليه وسلم أو اوصاني أن اسمع وأطيع ولو كان عبدا حبشيا مجد على الاطراف رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عليه الصلاة والسلام من راى من أميره شيئا يكره فليصبر عليه هذا فيه توجيه وتعليم إذا وقع ولي الامر في منكر ولم يخرج به عن عن الاسلام فما يقع فيه الولاه امران إما ان يكون مخرجا لهم من الدين وهذا يشترط فيه أن يقام عليه من الله تعالى برهان يعني يكون الكفر واضحا بيينا لا يختلف فيه اثنان والأمر الثاني مما يكون دون الكفر والشرك بمعنى انه لا يحكم عليه بالكفر الثاني هو الذي علاه النبي صلى الله عليه وسلم قوله من من أميره شيئا يكرهه ما هو التوجيه هل يخرج ويثير الفتنه بين الناس هل يقف على المنبر ويتكلم فيما وقع فيه الولاة هل يشوش على الولاة في المجالس الخاصه والعامه قال لا فليصبر عليه اذا امره بالصبر ولم يأمره بالحديث الاخر الذي جاء فيه من راى منكم منكرا فليغيره وليس المراد به ما يكون من شأن الولاة وهذا حديث خاص وذلك حديث عام والحديث الخاص مقدم على العام فلينتبه لهذا فهنا إنكار المنكر جاء فيه نص خاص وذاك الحديث الذي تحفظونه ويدندن به بعض الخوارج إنما يعنى به اللفظ العام يعلل المنكر العام ولا يدخل فيه الولاة من راى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فليصبر على هذا توجيه النبو فهل يصبر لم هذه لام العمر حينئذ تكون للاجاء فالواجب هو الصبر ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم انكن عليه مباشرة ولم يقل عليه الصلاه والسلام بين ذلك لعامة المؤمنين لالا أموت وأكون كاتما للعلم نحو ذلك فهذا كله من من التلبيس والتدليس بل جاء النص واضحا بينا محكما لا يحتمل الاجتهاد البته فليصبر عليه فانه من فارق الجماعه انظر لو وقع في منكر ولي الامر قال فانه من فارق الجماعه شبرا فمات إلا مات ميته جاهليه ولو كان ولي الأمر على معصية بل لو كان من افجل خلق الله إلا أنه باق على على اسلامه والحديث مخرج في في الصحيحين قال النووي ميتة جاهليه ميتة جاهليه بكسر الميم ميته على صفه موتهم من حيثهم فوضى لا امام له يعني مات كمن يموت من أهل الجاهليه اهل الجاهليه يموتون وليس في عنقه بيعة لاحد الذي يخرج على الإمام وفرق الجماعه يموت كما مات من أهل الجاهليه وليس في عنقه بيعة لاحد قال ابن حجر رحمه الله تعالى والمراد بالميته الجاهليه حاله الموت كموت أهل الجاهليه على الضلال وليس لهم إمام يطاع لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك يعني لا يعرفون الإمام ولا الهله الكبرى إنما جاء بها الاسلام وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعته لقي الله يوم القيامة ولا حجه له من نزع خلع يدا من طاعته ولو كان فاجرا ما دام انه باق على على اسلامه ماذا يترتب على هذا الفعل لقى الله يوم القيامة ولا حجه له ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميته جاهليه وراه مسلم وفي حديث عوف بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم يعني يحصل المودة بين طرفين بين الرعيه وبين الموالات هؤلاء اعلى المنازل ولا شك ان الولات يتفاوتون ليس على درجة واحدة منهم المتقي الصالح ومنهم من دون ذلك ثم يتباينون في الفسق والفجور ومع ذلك هم ولات للمسلمين وان فسقوا وان جار ومهم بلغ منهم الفسوق والجو هنا قال خيار ائمتك يعني افضلهم درجه الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم انظر وقع فيه عدم المحبه بل وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بشرار الأئمة فقلنا يا رسول الله افلا ننابذهم بالسيف عند ذلك ما دام انهم شرار الائمه ونلعنهم ويلعنونا هنا اذا افلا ننابذهم يعني ننازعهم بالسيف عند ذلك قال لا ما اقام فيكم الصلاة لا اذا لا تحصل المنازعه بالسيف وان كانوا من شراع الأئمة وهذا توجيه يعتبر مخصصا للاحاديث الوارده في انكار المنكر وهي على جهه العموم كل نص جاء في ولاه الأمور من جهة بيان ما يعامل به ولي الأمر وان فسق وان جرى يعتبر مخصصا للآيات والاحاديث العامه لأنها عامه وهذا خاص قال لا ما قام فيكم الصلاه ألا من ولي عليه والن فرآه ياتي شيئا من معصية الله فليكره تبي هنا قال فليصبر عليه وهنا قال فليكره ما ياتي من معصية الله ولا ينزع يدا من من طاعته ومحل الكره انما يكون في في القلب وامم الإنكار باللسان أو باليد وهذا من شان الخوارج الذين سيماهم الخروج على على الولاة اذا هذه المسألة اراد المصنف رحمه الله تعالى ان يقرن بين طائفتين أهل الجاهليه واهل الإسلام أن الجاهليه لا لا بأمر بامر امام البتة وقد جاء الاسلام بجمع الامه على امام واحد ثم عظم وشدد في الخروج عليه ولو كان فاجرا ولو كان فاسقه ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكر الحديث السابق ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم الا بسبب الاخلال بهذه الثلاث او ببعضها ان تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وان من والله الله امركم لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الاخلال بهذه الثلاث كلها مرتمعه أو الاخلال ببعضها كالتفريط في الاول أو التفريط في الثاني أو التفريط في في الثالث وهذا الحديث يبين لك المنهج الصحيح الذي ينبغي النظر فيه الى الامه الإسلامية واليوم انت تسمع وترى من يدندن حول الأمة وما هي فيه من مصائب ونحو ذلك وكانه ما درى ان ضياع الامه لدينها هو السبب في تسلط الاعداء عليها لو نظرت في شأن التوحيد الذي هو آكد الأمور التي أمر بها الشارع لوجدت لو الناس فيه مفرطين بل وجدت كثيرا ممن هم اشركوا بالله تعالى اقاموا على القبور ورجعوا الى دين الوثنيه ومع ذلك يريدون إصلاح الامه ورجعها الى سابقه دون أن يعرف ما هو اداه والله هم سعال دينهم مبني على أصول اعظمها التقليد الرابعة يعني من المسائل التي هي من اوصاف الجاهليه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم فيها ان دينهم الذي هو الكفر والشرك دي هذا دينهم هذا الذي بيانه في المساله الأولى مبني والبناء وضع شيء على شيء على جهه الثبوت هذا العصر اذا له أصول عندهم مبني على أصول وهذه الأصول مراعات عندهم من حيث التعبد مبني على أصول أصول جمع اصل وهو ما يبنى عليه غيره والمراد هنا بالاصول انها محدثة يعني هي من تلقاء انفسهم وليست أصولا مستمده من شريعة سابقة يعني منزله من, من رب العالمين وإنما هي أصول محدثه يعني من تلقاء او افكار او اهواء البشر اعظمها ان ديننا مبني على أصول محدثه لا علم جاءت به الرسل اعظمها اعظم هذه الاصول التقليد والتقليد تفعيل من قلد الشيء وهو في اللغه المحاكاه اللغتي المحاكاه قلده يعني حاكاه وماثله وشابهه يقال قلده القلاده جعلها في عنقه هذا الاصل فيه ماخذ من القلادة ويقال عند الاصوليين وهو مراد كذلك عند اهل الجاهليه اتباع من لم يقم باتباعه حجه اتباع من لم يقم باتباعه حجه يعني أن يكون المتبوع ممن لم يأذن الله تعالى بتقليده وتباعه هذا الذي يسمى تقليدا اتباع من لم يقم باتباعه حجة أو او شيء تقول قبول قول الغير بلا دليل محدده هذا يسمى تقليدا اذا اعظم الاصول التي بنى المشركون والكفار دينهم عليها هي التقليد فهو القاعده الكبرى لجميع الكفار اولهم واخرهم اذا عموم الكفار والمشركين في كل زمان وفي كل مكان انما اقاموا دينهم وشركهم على التقليد كما قال تعالى وكذلك ما ارسلنا من قبلك من قريه من في قرية من منذير إلا قال مترفوها ان وجدنا اباءنا على أمة وان على اثارهم مقتدون هذه حجتهم ليس لهم حجه إلا انهم وجدوا اباءهم على ملة وعلى دين فاتبعوهم وهذا هو عين التقليد هل هؤلاء الى باه والاجداد والاسلاف الماضين والاسلاف الماضون هل هؤلاء ممن اذن الله تعالى باتباعهم دون نظر فيما فعلوه الجواب لا اذا صار صار تقليدا هذه الايه سبقها قول تعالى ام اتيناهم كتابا من قبلهم هم به السمسكون بل قالوا انا وجدنا اباءنا على امه وإن على اثارهم مهتدون وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير الا قال اترفوها انا وجدنا اباءنا على امه وان على اثارهم مقتدون فانكر الله تعالى على المشركين في عبادتهم غير الله بلا برهان ولا دليل ولا حجه وقال ام اتيناهم كتابا من قبله أي من قبل شركهم فهم به متمسكون أي فيما هم فيه يعني هذا فعلكم الشرك هل آتيناكم وانزلنا عليكم كتابا تمسكتم به من أجل اقامه هذا الدين الذي أنتم عليه أي ليس الأمر كذلك بل قالوا ليس الأمر كذلك هذه جملة مقدرة ثم حصل الانتقال ببل بل قالوا وجدنا بل قالوا اذا ليس عندهم كتاب متمسكوا به في اقامه شركهم واكفر بل قالوا وجدنا اباءنا على امه وإن على اثارهم مهتدون أي, أي ليس لهم مسند فيما هم فيه من الشرك سوى تقليد الاباء والاجداد بانهم كانوا على امه والمراد بها الدين ها هنا الام المراد بها الدين وان على اثارهم أي وراءهم مهتدون وهذا قول منهم وهو دعوى بلا بلا دليل ثم بين جل وعلا أن مقال هؤلاء قد سبقهم إليها اشباههم ونظراؤهم من الامم السابقه المكذبه للرسل تشابهت قلوبهم فقالوا مثل مقالتهم كذلك أي مثل ذلك السالك ما قالوا ان وجدنا ابانا ما ارسلنا من قبلك في قريه في قريه قريه هنا نكره في سياق النفي فتعم كل قرية من نذير كذلك نكره في سياق النفي فتعم كل نذير ولذلك قال المصنف لجميع الكفار اولهم واخرهم أخذ العموم هذا من النكرتين قريه ونذير الواقعتين في سياق النفي إلا قال مطرفوها الرفاهه رغد العيش وسعه الرزق والخصب والنعم فهم اهل المال والجله والكبار من أهل المال والجاه إن وجدنا اباءنا على أمة ومله ودين وإن على اثارهم مقتدون متبعون لهم على دينهم وهذا هو التقليد الاعمى وأما التقليد في الحق فهو محمود وليس اتباعا ويسمى اتباعا واقتداء وليس مذموما انما المذموم هو التقليد الذي يكون فيه متابعة للغير دون نظر في دليل او او وأما واما التقليد في الحق فهو محمود ليس بمذموم ويسمى اتباعا واقتداء ولذلك قال يوسف عليه السلام واتبعت ملة ابائي إبراهيم و و ما كان لنا أن نشرك بالله من من شيء هنا صرح ب اتباع إبراهيم ابراهيم واسحاق لكن قال واتبعت ملة ابائي اذا ليس استقلالا وانما هو على جهه الاتباع. وقال والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان والذين ات... اذا و... والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار اذا هؤلاء اسلاف متقدمون قال والذين اتبعوهم باحسان اذا الذي يكون مذموما هو التقليد بلا دليل واما المتابعه او هذا لا يسمى تقليدا داخل من التقسيم ويسمى اتباعا ونحوه ذلك وقال تعالى واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله يعني من الكتاب قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا هذا هو التقليد الاعمى او كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير واذا قيل لهم أي للمجادلين في توحيد الله اتبعوا ما أنزل الله على رسوله من الشرائع المطهره قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا أي لم يكن لهم حجه الا اتباع الاباء والاقدمين إلا اتباع الاباء والأقدمين وهذه حجه كل كافر مشرك منذ أن وجد إلى يومنا هذا ومما حكاه الله تعالى عن الأمم مع التقليد كما قال في شان قوم نوح أنه أنهم قالوا له ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين وقال هود او قوم هود لهود عليه السلام اجئتنا لنعبد الله وحده وندر ما كان يعبد اباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين هؤلاء احتجوا بالآباء وكذلك قوم صالح قالوا لصالح اتنهانا أن نعبد ما يعبد اباؤنا اذا الحجه هي, هي الحجه وقالوا للخليل عليه السلام وجدنا اباءنا ذهع عبيد وقالوا كذلك وجدنا اباءنا كذلك يفعلون وقيل لموسى عليه السلام أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا وقيل له كذلك وما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين وأخبر تعالى عن اليهود والنصارى أنهم قلدوا من قبلهم فقال وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون هذا شان من كان في منهم قبل بعده النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك العرب فالكفر ملة واحدة والحجه واحدة كذلك وانما هو ميراث يتوارثونه بعضهم عن, عن بعض قال تعالى عنهم واذا قيل لهم تعالوا إلى ما انزل الله والرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا هؤلاء قالوا لي لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسول يعني محمد صلى الله عليه وسلم قالوا حسبنا يعني كفينا يكفينا ما وجدنا عليه ابانا لا نريد شيئا زائدا على ما وجدنا عليه ابانا وقصة امتناع بطالب طالب من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم معروفه وقيل فيها ترغب عن ملة عبد المطلب قال لا ثم مات على ما هو عليه من التقليد اذا هذه حجه سالفه سابقة لجميع الكفار من اولهم إلى اخرهم ولو نظرت في القرآن قد ذكرنا جملة من من ذلك لوجدنا أن حجتهم ان وجدنا آباء على على امه وهذا هو عين التقليد وهذا هو عين التقليد دينهم مبناه على تقليد وهذا التقليد انما جاء من قبل انفسهم لم يؤمر من جهه الشرع أن يتخذوا اباءهم واجدادهم أو اسلافهم من الماضي أن يتخذوهم قدوه ويتاثوا بهم في امر دينهم ولذا قال واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله يعني من الكتاب قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم يعني يدعو هؤلاء الاباء الى عذاب السعير افتد تتبعونهم السعير يعني تقتدون بآبائكم وان كانوا من اتباع الشيطان ومواليه إلى السعير هذه حجتهم بماذا اعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال فاتاهم بقوله يعني فاتاهم بالأمر بالاتباع وترك التقليد المذموم أمرهم بماذا بالاتباع ونهاهم عن التقليد المذموم فقال قل انما اعذكم بواحده أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا هذا محل لتتفكروا المقلد لا يفكر المقلد كالبهيمه توضع القلاده في عنقه ويسحب سحبا حول ما يريده المقلدون ما بصاحبكم من جن إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل إنما اعذكم بواحده قل يا محمد لهؤلاء الكافرين الذائمين أنك مجنون انما اعظكم بواحده أي إنما امركم بواحده وهي أن تقوموا لله مثنى وفرادا مثنى يعني اثنين اثنين وفرادا يعني واحدا واحدا ثم تتفكروا تتاملوا تتدبروا ما بصاحبكم من جنة أي تقوموا قياما خالصا لله عز وجل من غير هوا ولا عصبيه فيسال بعضكم بعضا هل بمحمد من جنون فينصح بعضكم بعضا ثم تتفكر ان ينظر الرجل لنفسه في امر محمد صلى الله عليه وسلم ويسال غيره من الناس عن شانه إن اشكل عليه ويتفكر في في ذلك وعلاج التقليد هو التفكر والتفكير ولذلك نص في الآية السابقه وهي محل الشاهد ثم تتفكروا هذا امر به بالتفكير فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والتقليد ليس فيه تفكر ولا تفكير ولا تأمل وقوله اتبعوا ما انزل ما انزل اليكم من ربكم اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم يعني على الاله سنه رسله اتبعوا هذا أمر والأمر يقتضي الايجاب حينئذ يصير الاتباع لما انزل إلينا من ربنا هو الذي اوجبه الله تعالى علينا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم أي على الsnsله رسله ولا تتبعوا من دونه اولياء هذا نهي عن اتباع غير الرسل إنما يتبع ويطاع ويقتدى ويتعصب بالرسل ومن عداهم فلا اسوه ولا ولا اقتداء قليلا ما تذكرون قال القرطبي رحمه الله تعالى دلت الايه على ترك اتباع الاراء مع وجود النص ولذلك قعد اهل العلم قاعدة أنه الاجتهاد مع مع النص والقياس الذي يعتبر في مقابلة النص يسمى قياسا فاسدا فالاصل هو الاتباع وان ينظر في الشرع اذ ما جاء به الوحي هو الدين وما لم يكن من الوحي فليس من من الدين في شيء اذا هذه المسألة الرابعة وهي متعلقه باصل عظيم عند اهل الجاهليه وهي أن التقليد هو مبنى دينهم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بتحقيق الاتباع وأن يكون المتبع هو الكتاب والسنه فليحذر حينئذ كل من كل من جعل بينه وبين الله تعالى شخصا لم يؤمر بجعله كالانبياء والمرسلين حينئذ لا قدوه إلا من رضي الله تعالى عن قوله وعمله ونعرف ذلك بعرض أقواله واعماله على الكتاب والسنه فما وافق قوله أو من وافق قوله الكتاب والسنه حينئذ صح الاقتداء والتأسي به ومن لم يكن كذلك فالاصن هو البعد عنهم الخامسة أن من اكبر قواعدهم الاغترار بالاكثر ويحتجون به على صحه الشيء ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة اهله هذه من الأصول عندهم في معرفة الحق من الباطل فالعبره بالاكثريه ما كان عليه الأكثر فهو الحق وما كان عليه الأقل فهو الباطل هذا الميزان يعني مثل البرلمانات الآن ومثل ما يفعله كثير من الديمقراطيين وغيرهم يعني يجعلون الاكثريه هي داله على الحق وما عداه فهو الباطل وهذا شر من مما سبق الخامسه الاعتماد على الكثرة والاحتجاج بالسواد الأعظم دون نظر في دليله نعم الكثرة قد تكون على حق لكن بالنظر الى مستندهم وأما لكثرتهم لذاتها هذا ليس بميزان لمعرفة الحق من الباطل وليس مما أذن الله تعالى بالرجوع اليه فليست الكثرة دليلا على الحق وانما ينظر في الكثره هل معها دليل صحيح تستند إليه ام لا فينظر في الدليل ولا ينظر في الكثره الاعتماد على الكثره والاحتجاج بالسواد الاعظم أن من اكبر قواعدهم في معرفة الحق من الباطل الاغترار بالاكثر الاغترار بالاكثر فإن كان التابع كثيرا فالحق معهم والاغترار يقال غره فلان غفلا وبكذا خدع به يعني خدعوا بالاكثريه خدعوا به بالاكثريه ويحتجون به يحتجون بالأكثرية على صحه الشيء دون تفكر وتامل ويسدلون على مطلاني الشيء بغربته وقله أهله هذان أمران فما كان عليه الأقل فهو غير حق فما كان عليه الأقل فهو غير حق وهذا هو الميزان عندهم في معرفة الحق من من الباطل فاتاهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم بضد ذلك واوضحه في القرآن أتم إضاح ومما جاء في بيان ما عليه هؤلاء الجاهليون في الاستدلال بالاكثريه قوله تعالى وما ارسلنا في قريه من نذير إلا قال مترفوها عرفنا المراد المترفين انا بما ارسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين اذا استدلوا بكونهم على أموال كثيره وأولاد كثيره فالله راض عنهم لكثرتهم في اموالهم وأولادهم ولا يرضى عن عنه فما دام اعطاهم مالا دل على انه راض عنهم اذا هم اكثر مالا من اولئك الذين هم اتباع الانبياء وليس معهم المال وهؤلاء المشركون معهم المال والله تعالى لا يعطي المال إلا من أحبه اذا هو راض عنهم هذا الاستدلال والقياس الفاسد فالله راض عنهم لكثرتهم لكثره اموالهم واولادهم ولا يرضى إلا عن الحق فهم على حق ولازمه أن القله تدل على عدم الرضا فقليل الولد والمال هذا لم يرضى الله تعالى انه وعدم الرضا دليل البطلان والفساد وهذا فاسد وجاء في سوره الكهف بقول ذي الجنتين لصاحبه المؤمن أنا أكثر منك مالا واعز نفرا وقال قوم صالح له أبشر منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعه هذا دل على الغربه اذا جاء القرآن ببيان بطلان ذلك الاعتقاد الفاسد بين أنه باطل وان العبرة ليست بالاكثريه وإنما العبرة باتباع الحق وإصابة الحق ولو كان معه الأقلية ولو كان معه الغرباء فالميزان ليس هو الكثرة والقلة بل الميزان هو الحق واصابه الحق قال تعالى وان تطع أكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله اذا الاكثريه معهم الضلال وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقال تعالى وما, وما كان أكثرهم مؤمنين وقال تعالى ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين وقال سبحانه وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين لفاسقين وقال سبحانه وما امن معه إلا قليل وقال سبحانه وقليل من عبادي الشكور وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث من عباس عرضت علي الامم فرات النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد الحديث متفق عليه وهذا واضح بين كالايات السابقة أن الأكثرية معها الضلال ومعها الانحراف وأن القليل هم الذين امنوا واستجابوا ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء رواه مسلم من حديث ابي هريره قال الالوسي رحم الله تعالى فالكثرة على خلاف الحق لا تستوجب العدول عن اتباعه يعني إذا كان الأكثر على عدم الحق لا يستوجب ذلك ترك الحق لان الاكثر على خلافه فالكثرة على خلاف الحق لا تستوجب العدول عن اتباعه لمن كان له بصيرة وقلب فالحق أحق أن يتبع وإن قل انصاره وأخبر الله عن أهل الحق أنهم قليل غير أن القلة لا تضرهم فمن له بصيرة ينظر إلى الدليل وياخذ ما يستنتجه البرهان وان قل العارفون به المقادون له ومن أخذ ما عليه الأكثر وما الفته العامه من غير نظر الدليل فهو مخطئ سالك سبيل الجاهليه مقدوح عند اهله الوصائم هذا كلام موزون على جهة الجاده طريقه السلف صالح ان العبره بي اصابه الحق لا بي بالكثره ومن هنا تعرف ما عليه بعض الجامعات الآن بكونهم يسلكون مسلك التكفير والاجتماع وان كانوا على بدعه وظلال ويرون أن من كان اكثر اتباعا أو اتباعا دل على انه صعب واولئك الاقوام الذي لا يتبعهم إلى القلة دليل على انهم ليسوا على على حق ولذلك قال هنا ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقله أهله باستدلال على بطلان الشيء بغربته يعني ان يكون غريبا كما جاء في النص السابق ابشر منا واحدا نتبع يعني القله الغربه تدل على شيء واحد وفيه معنى القله والنصوص السابقة تشمله والله أعلم السادسة وهي داخله في مسألة الرابعة وهي تقليد الاحتجاج بالمتقدمين يعني بما كان عليه اهل القرون السابقه من غير تحكيم العقل والاخذ بالدليل الصحيح وهذه كذلك داخلة في مفهوم التقليد فمن احتج بالآباء والاجداد فهو مقلد ومن احتج بالاقدمين فهو مقلد والحكم واحد الاحتجاج بالمتقدمين يعني بما كان عليه أهل القرون السالفه من غير تحكيم العقل والأخذ بالدليل الصحيح كقوله تعالى حكاية عن فرعون أنه قال قال فما بال القرون الأولى فما بال القرون الأولى هكذا اورد على موسى عليه السلام قال ابن كثير وأصح الأقوال في معنى ذلك أن فرعون لما أخبره موسى بان ربه الذي أرسله هو الذي خلق ورزق وقدر فهد شرع يحتج بالقرون الأولى أي الذين لم يعبد الله أي فما بالهم إذا كان الأمر كذلك لم يعبد ربك بل عبد معه غيره. فما بال القرون الأولى يعني لم يعبدوا الله تعالى ومع ذلك ماتوا على ما ماتوا عليه وكذلك قوم نوح لما دعاهم نوح إلى الله تعالى قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين والهلايه التي اوردها المصنف رحمه الله تعالى فقابلوا دعوه نبي الله نوح بالانكار بما جاء به من التوحيد محتجين عليه بكونه غير معروف عند الماضين من اسلافه هذا ما نعرفه جاء بدين جديد وهذ فيه شبه من اهل الجاهليه بكونه غير معروف عند الماضين من اسلافهم اي ما عليه ابائهم فهو الحق وما جاء به نوح وهو باطل لانه مخالف لما عليه الآباء والأجداد مخالف لما عليه الآباء والأجداد ومنه قول تعالى مما يدل على هذه المساله السادسه الاحتجاج بالمتقدمين قوله تعالى فلما جاءهم موسى بالبينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في ابائنا الأولين هي الحجة السابقة لكن بلفظ مختلف والمعد واحد وقوم هود قالوا ان هذا إلا خلق الاولين قال ابن عباس اي دين الاولين وكفار قريش يقولون كذلك ما سمعنا بهذا في المله الآخرة إن هذا الا اختلاق ما ما مر معنا ما وقفنا عليه انه دين سبقنا به من مات عليه على, على ذاه والمله الآخرة النصرانيه قال ابن عباس وما سمعنا بهذا يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في المله الآخرة قال ابن عباس النصرانيه ان هذا إلا اختلاق يعني كذب والافتراء وقال تعالى افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم ياتي ابائهم الاولين اذا هذا يدل على أن اولئك يحتجون ب المتقدمين وما عليه سلفهم الماضي وهي حجه كسابقها الا ان اولئك افصحوا بالمتقدمين وهم الاباء والاجداد وهؤلاء كنوا وجمعوا وقال القرون الاولى وكذلك أبائنا الأولين والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين هذا يقول الذي يعيش ويسكن في البلاد الغربيه كيف ومن يبايع كيف يسمع ليس له ولي هذاك انما يجتمعون فيما فيما بينهم اذا كان الأمير يدعو إلى معصية وينشرها في اوساط المسلمين اف لا عليه هنا النظر يكون من جهتين اولا النظر في المعصيه وهذا مما يلتبس على طلاب العلم فضلا عن العامه اذا دعا الى معصيه حينئذ يحذر الناس من هذه المعصيه فيتكلم عن ذات المعصيه ولا يعرج على فاعلها ثم أمران فاعل المعصيه والمعصيه ولذلك لو وقع الناس لو كنت انت خطيبا ووقع جماعه المسجد في منكه هل تصعد على المنبر تقول وقع فلان وفلان وفلان أم أنك تكني ها تقبل بالاقوام فعلوا كذا وكذا, وكذا؟ لاشك انه أنه الثان فيحذر من الربا ويبين حكم الربا وكذلك الزنا والاعلام الفاسد وكل ما يتعلق ب المسلمين لكن دون تعريض على فاعل ذلك لان الفاعل انما تدخل عليه وتناصحه فيما بينك وبينه سرا هذا سواء كان ولي امر او كان غيره لو وجدت من ارباب الأموال ممن يسد في الارض ويبني أماكن الفساد تدخل عليه مباشرة وتناصحه هذا الاصل فيه اذا وقع الأمير في الكفر فهل ينكر عليه علانيه اول من الذي يحكم عليه بانه كفر ليست المساله مفتوحه وليس كل من هب ودب يقول هذا كفر هذه ردة عن عن الاسلام ولذلك ينظر اولا في من هو الذي يحكم ما الذي يحكم إنما يحكم اهل العلم الكبار ليس كل من هب ودب وليس المفكرين أو المفكرون الاسلاميون أهلا للنظر في هذه المساله انما ينظر في اهل العلم الكبار الذين عرفوا توحيد الله تعالى على وجهه وعرفوا مقابله ونقيضه وهو الكفر واليهم المرجع في مثل هذه المسائل حينئذ إذا حكموا بالكفر لا يجوز الخروج إلا بشرط وهو القوة إن وردت القوة حينئذ جاز الخروج وإلا فلا كيف يمكن الجمع بين طاعه ولي الامر وعدم مواله الكفار فإننا نرى كثيرا من ولات الأمور موالون موالينا وليست موالونا ومداهنين للكفار افيدنا على كل كما ذكرنا في المساله السابقة ولي الأمر إذا وقع في كفر وعناد لا من مرجع يحكم به كون هذا ولي قد كفر وخرج من من المله ثم بعد ذلك ينظر فيما يترتب عليه واما الحكم بكونه والا او لموالي هذا ليس لكل أحد من افراد الامه الان يلتبس حتى على بعض طلاب العلم الفرق بين المعامله في الدنيا وبين الموالاه لأن العاصره في الموالاه هي محبه القلب هذا العاصره وقد يوافقها شيء من الظاهر لا نحصرها في شيء قلبي وإنما قد يدل عليها شيء ظاهر من قولنا او فعلنا لكن التعجل في كون كل شيء انما يكون من الموالاه فيترتب عليه التكفير نحو ذلك هذا محله محل, محل نظره هل يقصد بتقليد الآباء فقط ما قبل الإسلام أم يدخل فيها أيضا بعض الصفات المذمومه التي عليها اجدادنا نحن المسلمين بدعه ويدعو فيها اهل العلم كذلك الذين يتعصبون لابن حنيفه او يتعصبون للشافعي ويدعون الناس الى التقليد بل يجبون التقليد هذا فيه شبه من من اهل الكتاب ولهذه بدعه هذا يسمى بدعه الزام الناس بقول عالم أيا كان وتحديده للناس يعتبر من البدع وقد نص على ذلك ابن القيم في اعلام الموقعين وكذلك الذين اتخذوا الجهني الصفوان قدوه وتأثروا به وكذلك الذين اتخذوا عطاء والخوارج كل أرباب البدع والصوفيه كل هؤلاء مقلدون لاسلافهم والتقليد عينه هو الذي عند المشركين فهو مذموم ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه انه ان كان للاسلام ركن سادس فهو الجهاد في سبيل الله لعظم هذا الامر فان عطل ولي الامر هل يجوز الخروج عليه هل فيكم شائبة الخوارج حتى كلما وجد الإنسان نظرا في أمر ما اراد ان يخرج كلها لا انبغي التفكير بهذه الصورة هل نخرج هل نخرج هل نكفر هل نكفر لا هذه النفسية نفسيه من ابتليت ببدعه الخوارج العصر في المسلم أن يبتعد عن التكفير هذا العصر أن تفر من من التكفير فرارك من الهسه وأما كلما وقع شبهه نكفر نخر نكفر على شان المرتدعه من الخوارج ومن على شاكلتين فلا ينبغي للانسان ان يكون في نفسيته هذا التوجه جهه ولاه الامور وخاصه اعني بولاه الأمور ولاه الامور الذين جعلوا نصب اعينهم الكتاب والسنه والنصوص كلها مقيدة بمن حكم بالشر وأما من لم يحكم بالشر فهذا لا نصيب له من الاحاديث السابقة هل ما يقع فيه الناس بعض الناس من الاحقاد والضغائن هل يترتب عليه شيء في الدين من نعم لابد ولذلك قد يقع نزاع بينك وبين زيد من الناس ما تقع او يقع انقطاع او تقاطع بينه حتى تاثر الدين يختلفان في الدنيا في أسهم وشركه ونحوها ثم يتقاطعوا قد يكون اخوين واذا به يقاطع هذا الاخر هل يعتبر من الخروج الكلام في المجالس العام نحما خوارج نوعان خوارج بالسنان وخوارج باللسان والثاني أشد من الاول يعني خوارج الذين يخرجون باللسان الذين يؤزون الناس عذلا على الخروج ويبغضون ذات الأمور الى القلوب ويجعلون ديدنهم الحديث في مفاسد وما عليه ذات الأمور من المعاصي ونحوها حتى انهم يتدخلون في قصائص الله اعلم باطلاعهم عليها هؤلاء خوارج كذلك ولو كانوا خطباء ولو كانوا من من كانوا ولذانك ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى القاعديه ولمز به شخصا قال وهم الذين يخرجون على الحكام باللسان لا بالسنان وهي فرقه من من الخوارج تسمى القاعديه يعني قاعدون لا يخرجون بالسيف وانما يخرجون باللسان فقط هؤلاء شرهم اعظم من اولئك الذين يخرجون بي باللسان هل النصح يجب على كل أحد بعينه كان المقصود به ولي الأمر؟ هذا نعم يعني اذا سمعت كلاما ولم يكن ثم وجه له حينئذ تنكر هذا يعتبر من من الذب والدفاع عن يعني العرض والدعاء له في الغيب هذا اعتبر من النصح والدعاء له بسلامته من اهل الشر والفتنه ومن حوله من البطانه بطانه السوء هذا كذلك يعتبر من النصح له والله اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين